أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمن. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم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 ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الآليم فلو لا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم إِلَّا إلا قوم يونس لما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 تَضْرِين ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجْلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين عشر كان عشر كيسا قالي يسدي تناد وحنا كميدي هاي عشر ردي انو سعلي ونسابسنا تفسير كقرآن ككريم كهة ففاتنا يضغط بو عشر ككوبن يهاي Ayada saghasana adduka bil lahana ya kana midan min salam ayada bagoliya sagaladna wa qubiyah kunatum baysa suratan kana salam kujira قولك كاشرك و عينك و فؤك اين لنا صورهن عوا دماد كاين لنا وطائني و داي جيرتو اي عاشر هان كو وناغسن احمدن ما اشرك عشيرتي هور كو خيلن يحيى و عينو كو الله موسى و هارون عليهما السلام إلى اسرائيل بني إسرائيل واتينا حقا كسر في سورة الاعراف موسى قصدي سلمى قيبين نقول قيبته رأيسك إياه فرعون لحده الله وحيكا باعي ملك فرعون لغفر حشاء اللبابي إياي نرى العصبه النبي الله موسى إياه ولاله ابن إسرائيل وباللافاتي قلقه قيبته عاواء وقيبته اللفات كنمي ذهد من حياة موسى عليه السلام قلقه اللي يرى ذكي نمي القاردجية وأوحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكما بمثرة كوج بُيُوتَكُمْ بيوتكم قبلة كارتا ودت قتا اق الله اشهر جاريسان فين كيسا قونساتان ديما ين لكول ماك اوغاتان حدون اناد مرودا غورتان تبابوسه كل قال تعالى خديوح جري نبي بحر القلزم دواجا مجرى ذا الأورنجي البحر الله مرود تناين وهاست هذا الجوجلو هل كان كله عاتب تفضلتنا ماشى كل البحر الله مربع هذا اللي جرا أول البحر القلزم ماجرا لقبيك مصر يلاهم بع مصر مرة بدي بوجود بيني يا في كل من دونها koor tan debiillahi muusey ban israay siqaxnima ayay goorhabayni ma kusoo dheelmadeen hada baqa baday usoo dheelmadeen amar eebay wa u hayna ila muusa fadkaaga inaad la tagtid fadir ibrahim dariidan intii rumaysay wad badagay badamarhii la tagay qabaadbadiyan lugu aqaan ayaa lugu bad araysan matoorada xagee ba looga إن فرعون هي الرجيسة أي اللي غضاء الله تلقى لي يقول الدون يوحي بدلهم رجري موطان حيبتها دين اللي بدو بدل طماني الله لاركي نبي موسى اللي عرب نقى يا موسى إنا لمدركون فأجي باب بريي قلت هنا وصابها فرعون هي الرجيسة بدل هنا حل لما هي فلما ترى الجمعان فرعون هي الرجيسة إيا موسى هي الرجيسة خذين لابذي كوه السركان قلذي موسى على عشى أولي وح كدة فعل الملك بنا الله اسمه ما حل من مغدو وقت وادم ما ذي قال أصحاب موسى إن لم يدركوا وقعنك الله يمنك نبي موسى وكدي عليه السلام خل أبوه وح لو تركنا كمجدان إن مائي ربي سيهدي صغر لي المجدف السجع يروح عنونا يا وترى حلقات أو اينه تاغي بو يفعل مركي بنبي موسى و خييبا او ييميد اني غريب عصا كالبحر فصوم مغدان كو وي او شاد واتي بركهيسني كود فبد بديبو كوندفتي ففراقه كل كبدي واكلا كان كل فرق خطو دي العظيم فيه وا ليسو ساري ار كان لوو ساريراي دولكينا وا لا انجيه تظن هول مايان بخن 12 قال لشعيب يا توبى يلابد ودا الله اسك سوبي خيرتا له تجي كون كان أي أي. أي أي موسى رجيس كدمادين ايا فرعون يا رجيسي كسو بلود قال لي اسمى ودا جيرين هرته استوبن بداوانا يك كل كان فرعون يا رجيشي اي كسو دمادين كي ودنبيينا سو غلاي فرعون دا بان دوله قسنبدي كبين خيال لاش كلف فان جينا موسى و معه اجمعين موسين لجنتي أيالا كورياي ثم أغرقنا بعد الباقي قل ذلك نوها فيني كل خوحة لوا برشيت بني إسرائيل هذه أذويني لبابيناي وينك دويناي إذا لبف إذا كجرت أذوقيات بقى يسيؤ للدبر قوي وهذه النور اللي أملي عفما تكون باللودي يا صحريرتك كل عضي أذو كلي عيش ودويناي واستاهل وأغرقنا ألف العونا وأنتم تنظرون ببني حمو إذا وقع هذا وكوكو بن جاي مجاوزنا قد بنا ببني إسرائيل نبيه عقب أولاده البحر بديبان سن نبتجلي له يجاكو قد بنا فأطباعكم وحرعوا تبكي عي فرأو له عليه الله إياه وجنوده إذا مديسي أي النبي موسى رجس أريده مهكوتا مقلقي نبي الله موسى واغو بري ايني ما قنيين لوغ اذي فكان خطبه دير بوجه دي هؤلاء لشردمه قليل وانهم لنا لغايدون كعدا يرى فاللاغا اي ما انت اسكوديد اي اني انيدي الله فرعونها او ودي لك بعد روحوا كل كانو العيد ما ديروا حان ويداي اشغي لا بان دوله نوقدو قليلون يرون وإنهم لنا لغائدون إن بيبال عرقليا ويحبين من نقللون تهل وإننا لجميع حذيرون شدونان إيا فرين فرعونان إيا فربطنان إيا قاملان سأسكوا ما إننا ترسنينك وإننا لجميع حذيرون سألوا هذا لك هذا بالرعي دل الرعي موسيقى الرقيسة بغيا قردروا والله تنوي يقرده يقول له ارينا ايه اوه حلقه مقايا سيو فلاقوذين سيو قبحان حقونك سيو فسعلانو قتاقين سيو دونتين ان اصادا بالله قدقين قلدي اللي قدبي حتى اذا قرت ادركه فرعونو هلالي الغرق هفتونك ايه قال يري امنت ثميي نحاضر ما يسينا إِنْ أَرِّنْكَ إِنْ إِنْ يَهَيْ لَا إِلَهَ إِنْ سَنْجِلِمْ إِلَّا الَّذِي كِي مُعْغِيَةٍ أي أمنت رميسي به إسراء بني إسرائيل إنت هو إيمانك إسلام لماذا يبوكو داري وأنا من المسلمين قلك كلمة آمنت أو كريك هذا قفت الله إيمانه أتلق لي وأن فعده أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل شهادة كامله إيذن هو أن فعدة. وانا من المسلمين ايضا هو انفع على سد حذو اسكتبا كهاني سد ما انفعين لماذا؟ اولا لو قمتلك لوقتك ووقتك دي ما؟ هذه او حافي مات قبول نبادل دقن اي اي ايمان كان لك اهربا كل هل دون كصفرتي حاليس قصي مركو سيدا ليهاي بيهبا لونتجوهو فالله قايا بيه بي. كو اخر لحظة من عمري لعنة الله عليه وانا كبير كيبا كي كجيرا جيرده قليل برخاذارك أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل سألتك لماذا سألنا لا إله إلا الله وحنو شيئا يودا آمنتوا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلى همشهون نحيات كي أي بني سألخم يسيبوا له يعي. وأن أغيهي الله عز وجل إذو يهي كونكو لنوالو يهي وأن أغيهي ما خجيره دان بأرو قليل وحركته بيسني قال إنه إرادة لا إله إلا الله أنت كريف تساة الإسلام كان لغو قلا أنت موصن بهن شيرادان بارو قلا وقت بداقشت الآن حتى أنت الدنيا خربتك أنت الدنيا بي الدنيا بي قلع ما هذا مركز الدنيا كالنوكتك الأخيرة عاركتك الموت يكون مغيب وكمرجيان ما هذا هو حان قادر زمان انا لو جيري انت جمله لو كاي شارك خرته وحالويا الان حدا انا وقت جينا كصودا كران لوبح نيمات او وقتي ما ولا غير انا طلن كاينه غورما غورما صحه ساعد انا حدا مع مع هذه وعننتكوا بعد ان وقد عصيت قبل هذاك راه ديغي ربي ديي الرسول يا موسى ديي دين أردالك اي داك ما نسومه اي زعما كيتسيدوا ولانا ارجعني ما خدام وكنت من المفسدين انت دولا خربتي قصي اللبق اي إلهي الهي يا دومد المساي تينجابي خلعه شي ما كاس كلكو واحد كشي من مندومان كتر ما يجروا كيساسكو يا تاريخ ده وحشية قايان إني إبليس يساق وضط شدة إنه فرعون تبي سلا يا بيجي ما كان تاريخ ده دوني ده وكورجالي وحيله نماشة الثانية معه نمايو إلى إحنا ميه ووجاي ما كمل كنا يا رند إبليس بروحه كجيري سهل الماء نكاجي على نما الله قنصلي أفضك ترى الله أنا ميه فارك حد ياني إيش كوزه أولها من وين أتى من وين وكي شوية قاني قرط هذيابته لا إلا إلا هو إسمه مركزه واحد شيطاني أما كوه هديريها أنت إيش كذا بدرسلان هذا ما هو عمر سنة ما كذا سوى واحد شيطاني أما عمر الله صوبه لو ما بعنا ترى عمر يساتون لقى أخبري إلا واحد شيطاني أقول صرته ما يلا يكو ما سرتي كل شيطانة وحكو يري هذا المركض يعتبر كل شيطانة وافلية وعلى يجري البادية دي دياروها اريدان لغا قبطي انتو صندما يستغل بأفكار بابية بلا لوغو قوري لوغو قرين توحيد وحلو يري الان حدا وغاد عصايتها حديقي قعن سيري موهو قبلوها الدكور اوه كنت هذا الهاتي مبسيدا يريد ان انكي قصير لباي سواديقا معها مين المبسيدين كميدا حتى بفريوما وأقوله مالتي ننجميك ننديك النجوى والمكان المرتفع أكُبَعَد فُرِيني ناوي وحياة كل جري كلجلي تبْملُ أركايا قصا بيها قصايا بيها لقى أديك بيها كلقد معيني بختي أجابنا كان لكن كل كان ننديك ببدني كان الوحلي اللي إن كلمة النجاة أو كلمة الآخرة اللي هو بد جري من كان لم بد بعدين بختي كشيء اللي بقاعد فوريه تكنولوجيك اكو بعثوا لينا ببدنك ونروح لجيرين انظنك كاينين اللون هو وين هي حكمة رباني اكو جيرته سببته دوت الكلمه برتو دلماركين يعرفوا والله قال انكم بنانك اسرائيل يقبضين النفط ولا هيكاري ننتي فرعون وا باي و40 كليكم لكن بختك يجي لو كاني تاريخه وحشة عيسى إلى العالم إليه نيل من الله سماه أزيل لبختي غيسي كل كأنه جيكا ببدنيكا إنه عبره أنغدو أصبناه نيل خسر بنته دبي إيه بن إسرائيل إلى يغاتو كل كاذاليم كبرى آدم بع آفرعون كدم بع إنه سلابا عدين أختي بنان الله أولي إلى الآن لا محايا وأصوصية بشرية مغية أنا ربكم لا ما علمت لكم من إلهين غيري خطيثنا الله به كذاتيثنا الله مردهين لتكون إلا لا تدنكو بعد فرينينا لمن خلفك وحقونيكا دمبايا آية إبراه كتامي لقاتان وياركان وحيئة الدرسة ليسوكو دمباين قال تعالى إلى وحيلي ومع ذلك وإن كثيرا انبدا من الناس الذاتكمدة عن آيات كانت الجميع لغافرون موقيذين كانت تغيير الدنيا بابليني سجالينيك إن باظن أوداتك كميلا آياتك إباموك أواميرك إيه النواهيدي أو إيا قصصك إيا وعدك إيا وعيدك إيا بشيك حقائقها إذا كنت شبطني دا موكوه وجاوزنا قد بينا إباني إسرائيل نبي عقوب البحر باب عرام قد بينا فاطبعهم وحرع دايي فرعون إيا جنوده. إذا ما دي شب الرعدية بغيا كاردراء دلميان أي الرعدية هي عدوا علموا أي ربعيني حصوقانو الليان حتى إذا قرت أدغكه على عليلي الغرق ما شوت كيبو قال يري أنه أرنك إنه هيبان لا إله أحقره عابد إنه سنجر بان إلا الذي أحد ما هانه أيام ما ذر ما يسي بني بنو إسرائيل نبي عقب عروقي سيرهم أيضا وأنا مسلم إشبيه الحوارك باي هو جانسني من المسلمي أنت الله هو جانسني أيامك مذاي حالك يري الآن هذا ما ذو عصو هذا لي نعندك وقد عصيت أذو إلا عصي قبل هذا كور أو كنت أدنقتي من المفسدين تلأ أنت تخرب إنك وين آتي Mä tuon askulaan, että on hyväksytty, on eeksan on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, unka hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on hyväksytty, on تتقدبتين أي حقير صدان إنه تباقصيدين وحدها إنه ألا أركي وإنه كثيرا إنبادا من الناس تدوينها كميدا عن آياتنا آيات كانت جينيبي لغافلوا موغيهم ولقد بوأنا بني إسرائيل إذن كل كارينتي أي سؤال ما أتي بني إسرائيل وقصوا نقضي مصر وبرواقية وحيي لقد أن تقول كذلك وأوراسناها قوما آخرين يجعل الدحالسية وأوراثنا أهد بني إسرائيل يجعل السية كل كبرواقاتي أي كيمادين أوصيدي أويتي تبسان أي صباح لي بدي بقصوة الله أهلا تعال فبقوا حجر قد ودارنا أيها إيب تحقيقوا أي قد نام طوال لام القسم ولا قد وحارونا بوأنا إنه ندجيني بني إسرائيل نبي عقوب عروت إيسا حدام فرعون باب إنه كدب مبوأ السيدقين تجين فنة on key masar shamballa balay sugu daray awwal masar tan dibalaha banu israay jigir ku tagen iyaga banu israay shan bay lahayen tabadi walay sugu daray hukunki diiniga qonoo buwadi nabiyuu ilaahi mursiilay laga xaaqay fa labadii walay sugu daray tarwada gacanta allahu galiyay mar qad نبي عقوب أقول عروتي س مبوعا صدقهم فند جنته ورزقناهم وحنو كرز غزينه وعندي أبديه مزروف وغني من الطيبات أشياء حلاه ونكسن إياك يمرك ما حد عي فما اختلافه اسمه خلاف حتى جاهم إلى وجه العلم وقانون شدي شدي يقول لغناي نبي محمد باكيمه وقيل نبي محمد يميه أيقناه أتفردين كلا وشئ جي أي خلاف إيبوه سميان حلمك أوليمد معرفتهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتور نبي لا شقايا إنه إياه وأنه المنجي يقنوا يقين وصدق الله في قوله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه رب الله ابن السلام وعلى روح القرآن كإذ كشيكي قام اروتي او تكانا سي لميدا ان دم دي محمدو تقينن و الكتب تني بو تكينه انت اذا نرخي همتايو ما قونسا تا هاداون تي و يرا قونتا اني محمد قال يتامل كيا قال والله تعالى حقا با كدر سبب جوع نبي محمد وحايه الماموري بري الا ما كفات تورن بونكو برن ياي وين كيرسه هويدي اون با يغو تري كل كواحق لكم شعري يوحز لكم شر في مسيمين كل كواقن محمد بوين كل كمركي علم يقين أؤمن أيام مران لا في مختلاف اسماء خلاف بن إسرائيل سيدقنايا من ودي الرسالة وصلت لهاي إلى عيسى بن بني النبي محمد يمين أيا له جلبي الله يري الأمبيرياء من بن إسرائيل لا يهجرتي ولو كان محمد نبيا لكان منا هم يحسدون الناس على ما تهم الله من بدلهم وجرم باش يذنك لا يدين النبي من نغركوا حام قوسكنا هاي حتى ورخوا اسمين خلافين حتى جاءهم إلى وهم العلم وعبقان محمد هي النبوة ديزة هي الرسالة ديزة هي حتى خلاف كذا إن ربنا يقضي حكم دونا بينهم هي قد يوم القيامة قياما ذا ما لنت هذا أي أبا حكمنا يا أو حين أي محمد روما يا كنا لقينا يا حين أي محمد بيني نربى لقينا يا حكم كأبوا ك هذا قر هذا قردر قرضا يجناه يوعني شيئا لا وإيمان النار وإيمال الجنة فيما كجديه كانون نقد فيما جديه يختلفون كوايش كذابا مرة أو وحي فيدخل المؤمنين الجنة قينا يا الكافرين النار ما لقد وحدبنا إن بؤنا ضربني بني إسرائيل وعن أضربنا دجني مبواه صدقن فنضرب ده أنا دجنته وعاج عن تلاقي مصر يا سام الله شو ضري حكوك ديني يا ملكي ورزقناهم وعن عن توصي من الطيبة أشياء حلال حاجة فما اختلفوا إسماعيل خلاف بالكفر واليمه حتى جاءهم تلاوهم العلم أقول إن ربك هذاك الرب جابا يقضي حكم من دونا بينهم بعد يوم الغيام غيام هذا ما علمت هذا كردي غيام لنا تجز لي حكمك غيام واتقانا فريق في الجنة وفريق في سعيل إن ربك هذاك الرب جابا يقضي حكم دونا بينهم بعد هذا أنتوا حق الرميسي كعبد الله بن سلم إن اللقينا يا أنتوا ذي بينيسي نار باللقينا يا يوم القيامة قيامة المالينة ايه فيما كي قلية ايه بحكمن دونا ايه كانوا نورا في الدنيا حتى يجبون فيه قلية يختلفوا كوايس خطابا مروا فإن كنت في شكين عيادة وخطاب نبيك اللوجة ديه عليه الصلاة والسلام ولكن وحاللوجة ديه هو أونك ايه شكا معها حتى يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وإلا سبحانه عليه الصلاة والسلام آياته مارك يتمد إلا يرهداد دينة الشكيكة قابلت فيه والذي كان بالورسو لا أشكه ولا أسأل بي. إن الدين تنحقت هاي شكيكة نأيه مجلو وإحنا ويدين ما مالك واسقال هذا آياته قبضي دين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتري واحد معناها اللي جف عم أيه إن حرف الشرط يقول إذا نواسده واسيد وقلت كل كواحد محقق حقق ياهي الشرط قال الله استعماله إذا و إذا زلزلة الأرض أو واحد ما يمسك كوجرين إذا شمسه كويلت أو واحد ما يمسك كوجرين إذا صماء انسقط أو واحد يمسك كوجرين إذا صماء انفضرت أو واحد يمسك كوجرين كلمة إذا مركي الله استعماله واحد لشجع يوم لكن انما يرى محقق ما ايا سايهمكم حدو ما نحو كجرة. اي ما دون وي ما هو سن حاقق بني وي سك جوقنا كل كو شاكيه كجيره ايا ان الاستعماله اللغه العربيه ايا اللغه ميكره فاللابد وخا لغرنكره سو بنو شك انه سن ق빈 قرانك لو بدجيل وسن شك كق빈 لقوله تعالى هو دليل امن الرسول بما انزل اليه من رب إلى هذا وركنجلي كرخ أول من آمن إنه جاء في صورة الأنعام أنقصوا مرنعي وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين كرخ أي مؤول المسلمين جاء وعن الهود أجزي غفر ما جاء الله غير سبحانه وعزة وجل في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي يرهما حجسك أي كيمانيا إذن أعداء الإسلام والمسلمين أي فتارك فنكبكتي وإن نبيه سكي قبي أيضا ندليش لي لكن وعدم الفهم في اللغة العربية أن لقرن ومحقق إلا ما قليه وإن وح الله استعمال كمد ما طلبتنا نبيه المرخي آياته أطمد حديث سنة هدوية لا أشك ولا أسأل شكنا مايو عدنا وحويدين مايو إذن إياك أعني واصمعي يا جهر يا برياه يا دهان كودا الله يا هاي يا وركا يا دهان يسوكا لو كلكا وركا وركا أنا لو جهدنا ومدى الله لاحظ الله قال تعال حبيبو كنت عداتا أيها الرسول الكريم مباتي في شك حداتك قذيه كسوكا نتاعي مما كي عدد كسكي عند الجنة إليك آذيكا فاسألوا الذي نددك يغرؤون أغريا الكتاب من قبلك كأذي غورتا أحبار اليهود والروبال النصارى تورادي أنجيل فقيد يقيني بل ويدي حسنو شكيسا لقد وحارونا جاء إيه كويمي الحق ورعب قرآن بكويمي من ربك فبقى حقيب بكا جيبي فلا تكونن فأهان من الممترين انت حق شكيسا حكمدنا قل ولا تكونن هنا أهان من الذين أردىش كذبوا بآيات الله إلى آياتكم وبنية حقدر من وعشا صلى الله عليه وسلم إنه حقدره وألا في الأيام ما أو فتكون هذا هات من الخاسر هو تعب قدماع إن الذين أردىش حقدي واجبتي عليهم كلمة ربك فبلغ كلمتي أيك واجبتي كلمته إيمان لكم إلى قريب، كواي كواجي بتاعي لا يؤمنون، شكسبواني أو أوواني أو أوه غوشت، لذلك دا أقول لفلاب كلا ده نبأ جتلكلي، كل ما يري لا يؤمنون، حضرهم ما ين، ولو جاءتهم حضر أتماد، كل واحد علامات كيدل بنايان يكون وعيك، إنتي أنفع وعيك Läbäbä kolsudanii lihajadot Bailadaan sidiin nabi Musa Bain ulkrabna halakna koneysi Sidiin nabi Isi Hei rabbi sil Osamala katimaad bain dounayna Sidiin nabi salli Gaihburka saabu anna dounayna Waasuaakawain baidin yiwi Wala ujaatum Fafauti maadot Kullu aya Ayaat alaarka fumain gait Fumayn mayaan gorma Hatta yraul adab alimaa alimaa Haddi adab alimaa إيمانهم أمترو أفرأهم بين قصورهن فرمك الله يسقون بِهِ إيمانهم أمترو أصدق الله في قوله فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بعثنا سنة الله التي قد غلظ في عباده و خسرهن ذلك الكافرون قل الله يركب هل أجمع عندكون رفتان فانع على جِرِّه نفس اللومجل جِرِّه اختفى إيمانهم أمترو ما حاجر ايمان كساس وكلا اضراري بالليلة وشان فروضي على علم ايمانك واحتران و اقتناع اغتنا وقفك قنعي عن قناعة ويقين وصدق و وهو وقودة, وقوده وقوده لكن اضرار لك حم الله انت لك هكذا قمت هل ما شهاده وصدق الله في قولي لا اكره في الدين لك حم الله ليس هكذا قمت ايه عذاب قصد دينتك وقال حبك ما تنفر. فان كنت اعداتي ملاي هي في شكل ملف جنيه مما كادت كشك يقبته نزلنا عند الجنئ اليك هذيكا كما بشك يقبتي فاسال ويدي الذين ورى تقرؤون اخريا الكتاب التورايه انجيل من قبلك ورتا ويدي ايغي وامرجينت لويري حداد محمد هي قرانك شديد انتي قالات روميزان اولر كو اوغشي فالقاله ويدي لقد وحنبا حاملوا اليم القسم قد نوى عرف تحقيق في القوه مالي هذا القوه ورب افتركنك لا والله الى ما جيبان كو دارت قد وحاذا ان جاءك كل من الحق هو هي الرساله هي قرانك لوجديه وحن ادكاك يمد لديك فن كما دبي سوى من ربك خبي يا حبيبي كا تجي فلا تكونن من الممتر انت حق شاك هكما إذنكم كل كغفساكي قبى إن حلال وذاك أو حلو قدرس له حلال ما ولا جعلنا ولا تكونن هناك مذنكم من الذين أردىش كذبوا بني بآيات الله خدي آياته صادجة لم بني أو فتكونا عدد آيات بالله بنيز أدنى قتى خاسرا من تعبك باي ومن الخاسرين أنت تعبك باي كمل من الذين أردىش حقا عليهم كرخوضة كلمة ربك ارعي ايب او ايمان لانو كحكم كوائي كرخوضة كوائي جيبتي سيكاستعدي اللي والله يؤمنون حق مايان ولو جاءتم هوا ماذ كل اياد كلواية اتباع اتماد اما يوح رمين لمالي لو قمتالي قالين هدين لابوراي شقيال بيهاي وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم مؤمن حبي لأومعي أي بصيرة حتى يروا بلا إكار كان النار الأليم اللحافزة، فلولا كانت قرية آمنة فنفع أياس كي يبقى بناء ورادي الله شجعي أيها اللي كان يبسوه أم كيسوو غي أيه لوما كان علينا يا حداد لوما كوا ما هو يسال إيمان الغرارية إنه وحترأيو حرب تاريخ ديو كلهم معرك قوال لاركي قوم يونس ومركو خوقا كسو دها ود اي عذابكا شنو اي واركه اللبن لوق اندي قال ما حلو قال تعالى خب ووحيري فلوي قامت هاتنا ما هاني قريه دجمو امنت روماي حقي ما قوم يونس نبي الله يونس عليه السلام ماذا سورة اللقومة تعبئوها كان نبي يونس ذاكي سماهان لما قرتي اي امنوا قوم يونس حق الرميين ايان كشفنا فايدنا انهم حقود عذاب الخيزي مركعنا عذابكم لا صاب الله ذا فلالما قالوا السابق وقيق ايضا ضرورة ايضا شوديهم ولكن ولي اللقومة الجن واختقاس اللقاء علي وحريرك اهين لما هيو كلها أولها يا الله وعي شيطان أسكن وصنقه أبو شاكين عندما تتكلم بابتو حتى أبوات رمين دونتا كشفنا عنهم حقو الله وحانكا فايدنا حلاف الخيزي دول إذا كان عذاب في الحياة الدنيا هو سيسا أي أن أغا فايدنا تبعي عبارو لغنائيينو وما تعناهم بانو الرعاصي النوال يدقال اللوح اليه إلى حين المدينة اللي كارو نبي الله يونس أرضى الموسى المين وينوى أعدلك إراق أيو جوقي جيري ملكة ملكة النبي الله يونس قلدا له ديري موسى إذا عراق دقني وغلكة النبي كاها أي قلد تمردين وفلاقوا بي حتى يفلاقوا بيدي إذن أقول له وحنا بي ملكة سوية والله لنبابينك وقلت لي تكايير مينة تحديد سمي كورمان البابينك يانو نغانب سمتاتي بنت هذا سدع بريك دي بالله ينبعينا سدع دي بري هذينا ماتي هذا ابننا لا يجي مهلكي دم يسخن المضي وعي اللي مانك يحركو بيني حد هذا الكاحي هذا الكاحينا وها بصامي فبكو مية مركب حياة سجل لوضي بده مركو مرايا على ده نجوك سدوا لقاقو اي حدود لقاقو اي مركب أرى والله بحارك سيماني يباد يقانك مركب بيبارل بارن، ما درها لقوه ميلو سيكا يهي مركبك وقال لهواهي مركبك نباد دي ما فهو ما درها إذا انت في عزب يقانين جيره مركبك هاديل لقوهي سعودكي يقربت ايه وحي وران جيره قف بحصة وفلاقه اكو جيره ودقانكي واقا جيره قف عاصيه وفلاقه اكو جيره أما أبيبو كعرري، أما هو كعرري. أما الناس يسيبوا كاره، المي يسيبوا كلونته، وادم سيكلابوا كلونته، ما يكبر فلاغا كجيت، هي ما يكبر بعسجاري لا بكونه قفف وشذا قف كلوك أصلا، اسمع يا قان قف كسلاع و لا بحيوان سوكر يجيك، وربحني اللقيلا أنت سقفه ذي الجاني اللقيلا ملهلا، حتى راع قف كاس، وعلقو سو سار يالجو قانا يا قريتو، قف البقري كينه اللي ليه، لبدي قب. مدول بقري يوكينا قفانا قولينا قريها المتكب الحلاليهاي حدوك أنت أردوا كيف الله قضى على إلهي كرده حلوه على إلهي مركب مركب كي ديدي يهري منه ومسحونات هذا إنتان أضاع سالس وماء بدأ لنبولين لمسينا مركب كينا بأرده مكا الله بدلكم قفا كاليما سدي الله مامولاي بصدأه كاملة من أولها إلى آخرها اللهم نوصي في سورة الصافات وإن يونسا ومن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدعضين فالتقمه الحوت وهو الملين فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بضنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من يغضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ومترحين تيوي فآمنوا كذي ما يرونا ثم تأناهم لاحق هل كثيروه تجدونا لكن هذا ورثان تاج محلق هنا يا بقرش يا وحلاوي مجرمة أي وكفي كنا أنتم سلكوا صلبتوا سيدنا اللي يرادوا كله ناللي يرانا يبرئه وأيش كذا كنا كل كأغلى صب هذا هو يلو أنتم بتكلم دونا يا وام رئيسنا دنا انت قد ذلك غدا لهي تبنياء انت عرور دمت ملكومت بكريص بوكيمانا خلدني وعند الله دما لي انني ولى ودوقينا نلش كل كان واهيان لخلدني كان لا يسلى هذلي فلولا كانت قرية دقماها تينا ما باهني امنت رميش حقا فنفعوا اثري ايمانها ايمان كديو اثري الا قوم يونس ماهانا عندما قالت اي امانو حق الروميان انكشفنا فايدنا انهم حقوضا حذاب الخيزي نوليك حذاب كيسا في الحياة اللي القدير الدنيا هو سيسا سي ممتعناهم وراحصينا الى حين مدى انت لك اجابو انت مدى دبو نولاين او ادغناين نبقى دينا اللو سؤالية يقين توبه لكو دوو قولا دا سكالية وشاعة ايالله كل قولك عدا يبين لك بدباريما مسألة القضاء والقادر إلهي هذا دومي صليمان وطلا قلبهم الله عليهم ولو شين الله كل النفس هداها ولكن حق القول مني إله مدون إنه أم إلى الكي وده توسى وده مريو سيدا درادة حداد نبي تاي أما درسون تاي أما تقي ساعة تاي داعي دع إلى الله تاي حلوين ولا حق مركز بنك سك الجال قفكرة ميا قفكرة بينية اللامه بلغت قال تعالى الى وحي يرى ولو شاء ربك فصول الله ربك هديه ودونه لا امنا وحضر الرومين لها من اومن ايلكي في الارض ربك قديسا كسغن كلهم دمانت الرومين لها لكن مشاءكم مدعين ان ذاك اله وذا الرومين الا ما كل وكان الا دونت سمل مرين كلهم نمانتوا جميعا إذلكوا فأنت هذه الرسول كأمبيا تكرهوا الناس الذين كانوا الدرقين حتى يكونوا إنه ذلك النقدان مؤمنينك وحق رميس كما الدرقين كرتدوا تعوضوا باندك بحي إيمانا اللغوطة لقلو ورمينا وحن لوغوطة لقلين من رمينا وما كان للنفس ما معهان أن تؤمن إنه حق رميس إلا بإذن الله إله إذن كي إنه يكون رميسا معهان إذا أبلا أنثى نحن مُؤمن يقال مثنا نقول ما يسو ويجعلوا أبوا يلي دونا أريج ساعد على الذين وح كر كذا أن لا يعقلون وح جرا مركين قالوا وح جلني أيدنا ودليلة سوى حكوك حجوا حلاج كرت قلب شركي لا كفري قلب جينا شرك يكفر يدنب يخمر يبان يالكل يحشش باب باب بيه سوحو كاران هيا حقاران مايو مالكادي سوهدان وقريهي مادان نبادوي لكن باش عقلي مجينو ولوش ربكا ربكا هديو دونو لا امانا واحقا رومين لها من اونكا في الارض للك قديسة كوسوغان كلهم تمانتو جاميعا وضرتو اي ايدو الكود باي رومين لهايان اي الا اندونين أفا أنتا بغمية تكره قصبة أنها سددك حتى يكون إني النخضان مؤمنك وحفر ميجي ما قصبك ارتدو وما كان أمنعها للنفس نفضأ معها أن تؤمن إني النفي إِلَّا رميس إلا بإذن الله ألا إذنك إني كور رميسا ماهان ويجعل يبوح يلدنا أرفي شعذا إياقور على الذين ان لا يعقلون وارك ايه باقران قل انظروا ماذا في السماوات مالك ادل كوني اره ادل الله واهوين وإله وعدانية ديسة ايه قدرة ديسة ايه علم ديسة ايه حكم ديسة ايه رحمة ديسة كوتوس ديسة قالوا واحد ماذا في السماوات اران يالكدوهات كل من أجائب المخلوقات وباهر الآيات سماذا دورا وحاكسوغن ناركا والأرض ذلك إياه وحاكسوغن أي بل بالأركا لكن هذه الأدور وما تغني الآيات ماذا نفيه وغشاي استفمنا وغشاي مكاذنا فيه كالكتب وما تغني الآيات آياذ يالوحمد تاران ونذر ديغي يال ونبياشي الرسول يالسالحين تياه عن قوم تضحق أن لا يؤمنوا الحق إذا بإيمان لو قتل قليل إذا وعد وعدك إذا وعدك إذا وعشك ماذا وهينفع ذاقفك إذا بهنون لي قلك هدو هنونك اللبوي نذي واخلق الهدايتي في قلوب العباد فدك والله ابتعده هنون مقابوره تاسي تختص بالله عز وجل وصدق الله في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدى ما يشاء أما قف كاس إلى أي سوق كبير يقلب جيسانون كتوري وحق لشج الله جاميو لجر قبته هاسعت خريكتها وإنك لا تهدى إلى صراط مستقيم ملك النبي بأو ماها نبي ياجع إيا الرسولا إيا علماء إيا وحي قانو لم إيا قف كابانون كابورو حقامين كرا وشرع الله بري كرا وإنك لا تهدى إلى صراط مستقيم إذا آياتك و اما كوه كونه اما كوه معجيزه اما كوه وحيه امان و تلقل هذا كما تلقى الى آياته اوه قراش بواهجوه هذه اللحة بواهجوه نبقى اذير كيسوه بدر اكتاده دنتي طبانيه سدو حسنو نبقى ننكي لانوالا اي سوكريه حدنا الى بدر سوكاري انتا الرومين والي كولك مالك استفامه وما اما حيبه تقنل آية ديال محي تران وان ندروا ديال عن قوم دل حق وان محي كتران ان لا يؤمنون حقي بارهمين وان ايمان لوغو ترقل محا ديال حدو حد نبي هاي امو صالح هاي امو رسول هاي اي آياتك حده كونتاي محجزتاي قرآنتاي آياتكان اي ديالي ديال محي كتر اي تدان ايمان لوغو تلقل فهل ينتظرون وحمرك اسوال كلا شلاش وحاول نبي الا صدرك يودن محمد عليه الصلاه والسلام و دي ديمو كتاب لدجي يكيودن بي القرآن الكريم و دي ديمو اديغا اللغه ويدينه وحاسويداش اي ان غمبر الخياح اما ادين دول الله با قيامتي وي اما ادو باختي و حنا كوديموا ماحي وحا اول نفس ما شي يجري دونان كتاب قال لسعود دينا رومينا آخر كتاب وآخر نبي مركب بين شيء واحد سجى سال الله تعالى يبوء يري فهل ينتظرو تتكلم سجىين وركل مدين إلا مثل أيام الذين كون ما لهم هذا وحلا مذا وعنهين خلو تجان من قبلهم أرط وصدوا كل هرلا على جي وعنهلا جهين ودمن ملة نبي دمنا لقوم صادرا كتابا باللقومة والدجنة تريد الله الله به بختيا بغتية لبدا سادسوك يساموه خبه يساستاهي قل رسول الله وحاطر هذا فانتذروا سلا إني أناق رسولك معكم نورد لجلة من المنتظرين وحسوك يشين ننسوك آيان أناقنا هاي ثم وحسدعي ما دين إلى وحو يريد ننجي وحن بدبادين سوالنا خصوصا درني حلق لكم على والذين أخيات امنوا حق الرومي وبدبادينينا كذلك سيدا رسول الشهار نوح ايه انت الروميسي خود ايه انت الروميسي صالح ايه انت الروميسي سعي ايه انت الروميسي سيدا بدباديني كذلك سيدا احقا قرعدوا حلاه علينا ان فيما يستقبل من الزمن مضارعوا إنان كورينا المؤمنين وحق رميان إذن كور إنان بدباد إنو وحق أنك إباقر أنك كور حق بل إنان بدباد باللغوث من الله ليو وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا وعدك إبواسيلي كما بحين لكن إيمان كيال لي وإيمان كما أنت المؤمنين تشيغان أي أيها إسكا إيمان ندام يا أصبر يا إقامض يا تلسر من الشيبي كيالا ما أكي نكسوا سرحني في سورة الأنفال فبإذن الله أنسنت سيسعني إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت غلوبهم وإذا تليت عليه ما زادتهم إيمانا وعرى ربهم يتوكلوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كل هم المؤمنون حقا لن انما والله المؤمنون كتابا قرر للمؤمنين جميعا ان نقرئها وو نويا ان مع ما صبرك اقامده انو يتك معك يا الله اديانه مسلمه قلت كل المؤمنين ومن هدي لنا كركر كي بنان ويا الله كل هذا حصول صوبنا انظروا دوره دجه ابرقات مسك على ماذا وح في السماوات إلا ليال قدرة والكدسوغن أؤون من سائر المخلوقات وما فيها من عجائب الصنعة ومظاهر الحكمة والرحمة والقدرة فإنها تجر إلى الإيمان بالله ربا وإله لا إله غيره ولا رب سوى حتى نوعات في رسين والأرض وحلى ليالك قدرة والكدسوغن دورة وإياقنا عجائمتي نقلمين وكدرنا اسعب سميل وما تغني ما هي تاريخه على آياته آيات يال أنا كوني عارك لولك أنا وعيام معجزة والنذور الديجالي حقصي علي أصالحينه عن قوم تدعون مالك ترايح كتري ماي أن لا يؤمنون مرنا وعرومين ينتظرون تظرون كوي من كديم مكرناي إلا مثل أيام الذين كوي ملمه هذا وحلا مذا معانه وحكاهم ما من قبلهم هرتوا تاجي كقوم نوح وهود وصالح وشعيب سفيو كرمية حدثوا سجسين علاج يكون كل عي كل رسول الله حاطر هذا فانتزرو سج شوغ. وحدثوا سجين إني أناك رسولك معكم أنا أيدي لجية من المنتظرين إنت سجسين كمدناي ثم كجلال نرجي إبرير سبحانه وصمت بحنا هنا في صلنا اختيار تدرسناي أو رسول الله سماه ما هو يا أصحابته آمنوا الرسول والرسول أو الرسول لاركوا أصحابه لا أصمت كذلك سدام كويه رواه أصمت بالحين حقا حقر أبا علينا إنك إبراهيمك إنك كجارا نمشينا بدبارنا المؤمنين حق الرمائي إلى الخود كل الناس بحاجم بعد هذا كله سدامك وحول بالله عديه وهم إليه كلا جدك اوامره لن ايا مشركين في اللقوس والجهزة تغرير يابل ايا الله كان مشركين في عرب او مكدقني اما كونو الكاري ويحوال لنبع الله لهدلي كل كافة ان كنت في شك تفكي الله ده اوكوك لكيسو ارجي نفسه بلسو علي قول حصول ايبو حاطرة يا ايوه الناس تدو صادو لمتاي ان كنتم هداتيهين في شك شكي قديس من ديني دين شان اني ياداي غو سو دجي حكيده حد شكيك قبتي فلا أعبد مرنا عبودي ما الذين وعد تعبدون عبودا من دون الله اي بابوينه كسوك كائنا من كان حضو مرقيه رسول يحيي نبي هي هي أو صالح كائنا ما كان في ديكه دنياي تغح يحيي الله يحيي اولي يحيي واحد عبودا ولي جاهدين لا عبودي ما أو أنت عند حقها كل إمان ما ولكنها ياجه أعبدو وحن عبودا الله معبود كحقه وأنا الذي الله تتوافك وحن عبود إنسان وحمد لا وحمدنا أنتم كنا شريعة وحبنا كل كواكينها ياجه أعبدو وحن عبودا الله معبود كحقه الذي الله أوفاكم نفتيذك غبنايا وأمرت وحان الله يفري أنا أنكلح أنا أنا أكون من إن هذا من المؤمنين أنت عكر ما إن يصير منك نزغدو أيال الله يفرق حال يقدرى وأنا أقن توصي الله وجهك نفته هذا للدين كتوصي حقنا هذا يموني حقنا هذا يموني إن الدين تكون أبطر إسلام لماذا هو أقول لنا كما دقنا لدينا لما كل كلك هي سلوكها هي دقناها هي عقيدها سوى البينة وقال لحجلته قد ندك ديمان بذيحنا ديمان يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة إسلام لماذا سعودا تاي <تصفيق> وذكرة وأن أقل توسيا لإفريك وجاكا نفت هذا للدين كتوسي لأنها من عسان حنيفا هذا واحد دين كشيغا إذلك لأنه قال الله حنايا ولا تكونن حناهاني مشركا إلهيا غيرك من واحدة حيثيا كنمذا من المشركين هو انبادا إلهي سريد يلا وحكو الدرسا ولا تدعو هؤيارا هتوغن هعابذن من دون الله إلهك وإن كسوك ما شيء وو مخلوق أن لا ينفعك بعد حد كثر حداد يراتي اما توغتي اما همات عابودي ولا يضرك اي حبك انبي حداد ان توغين اذن ييري اذن عابود وحك يالا يا ملك و مخلوق ايدينتي فينفعل انا تبع يسحق يعلش كدار يا خذاب خسوبنا لو جيدينك وخيلا بك الى لي ونسوره غلي باوركي لو ترغايا ما مركات بيها حتى أدري الوبيت هاي يوحكا معا الليين يحاسد كعب صوني ساموهو كولك عسابيه إلا ثم أحياله طورة لعقيد جوك لينا ما اللوت دان الله دبكا بيوكو داعي ما ساللوت دان الله يحاسا اللوت دان ليهاي إذا ولا تكونن من المشركين هاكا مذنق ولا تدعو حطوغن حويارن حعابدن كلمة دعاء أسد على معنى حمبارسل دعاء واوعي دعاء واطوغي دعاء واعابدي من دون الله هنا إلى وحكة صار إليك ما وحنا لا ينفعك أحكو ترين إن عبته حداد يرتي حداته اكتري حداد عابدي لا في الدنيا ولا في الآخرة مؤمن آله فرعون قولكم له يا قبل جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار حدي واركيغا إذن لا هذا هذا فسا تذكرون ما أقول لكم تنأي إمان دون تغنتي وأفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعبان فإن حدث حدات سداية يشد أو مخلوب وحروا هنوغده أو حكو آلين ويارتد عابو الديد ساس الدات الميت فإنك خطاب الرسول كوي عديغا إذن غورتات ساسية شيء ظالم مهدو من, من الظالمين كاملة كله حقيقة بين واتنا وإيمسسك الله إلهه دوك الضارو بالمرند المحضر نقول ما يضر الجسم والعقل والمال والأهل والنفس والوضد بذر هدوء ما دو أواري ما دو أراضي ما دو أيرنات ما دو فلا في له نبكا إلا هو يبوي نسألك أنه يفعي ذي كلا حكسي قد هادانا وإن يريدك إلا هدو كل دونه بخير وناك ما إيا برواقه إيا نبت قليه إيا حوله هاني لوين هدي إلا هوانا كل دونه وأكو ما قف كان إيه كلا لصير ما قف كان أبدا فلا راد أحد مغي كلا مجره لفضله يقضي إبا كل دوني أحد كو ديني كلا مجره تطلب مصر مرايه سمده كإيمانا أدقونا كوي إيمانا إدقو صومره وهو حلقو يدينا ملع يصيبه إبهي وحكوري دار به فضلي جيسا من هو يشاء ومن عباده الدومي إسا كميدا وهو إبهي الغفور اللاه لافت بدا للطائبي تدك بفكك أكاته بادكينا اللاهو لافت بدا الراحيم اللاهو نعريس بدا بالمؤمنين تدك الرمية وهو وكان بالمؤمنين الرحيم قل كمرك لبداً لعامماً لبداً سأتكو غيري تندفدنا وحصو أررته وإني لغفار إلا لافد بداً بانه يا رب يقول لافد بداً تاي لمن تاب وامنا وعمل سالحاً ثم تدع أنه لافد بداً هيور إذن الغفور ومن أمثلة المبالغة صعور شحيم نواصل وكلفعين أن لافد بداً لمن تاب وآمن وعمل سالحاً الرحيم على النحاريس بضا بالمؤمنين انت رميس الرعبين بل يعني كان وين اوضط اليكي لو دي ها كل والوحاطر هذا خصول صوبانه يا أيها الناس هذا وصادوا لنتاي ان كنتم هداتيين في شك بل قديه داد كسو من ديني انيقا الدين تأيبا يقول دجي هذا الحق هذا شكي قاقب تان انيقا هيترسانينا فلا أعدد مرنا عبدي مايو شاسكي قال لما قبو الذين وهات تعبدون عابدانه من دون الله اذن يا بك سكيا وحي هيتونا اذا العابد مايو ولكن هي اش اعبد وحن يا الله يا نعبد الذي الله يتوافاكم نفس ايدين كغطا وامرت الله يفري حق ابن اللي يغفر او رسولك أنا أكون إن أنا هذا مؤمنا، الله مزور فمايا، من المؤمنين، أنت أبى فمايسا، بحور شغل إدك، وأنا قيم، توصي بالله فري، وجهك النفط هذا للدين، أنت كنت توصي، وذكر عمري، دين تانق، أنا قيم وجهك، وحي لمتاي إن تبعه إلا ما يحايليا، وأنا قيم توصي وجهك النفط هذا للدين، كنت توصي، حنيفا ما عن كل الأديان إن محلو الشيء إلي الكباد إليه إنك الإسلام أضوه إليه إذا قد نكون صعا وأكل كدري ما يسيب حنيفاً أضوى الدين الإسلام إلينا كان إلينا يوحيك روضاً ولا تكون أنا مشركاً من المشركين كوا إلهي يؤونك أحوذى جياه الله حقوقاً عيو كما ولا تدع فعابد من دون الله عبد لا كسوك ما وحى عبود لا ينفعك أو حبك تري إن, إن عبته حدا العبد ولا يضروك أنا كديبين إن لم تعبده حدا وحكود درسا فينفعلته وحلاجره بهدرته ميزد فإنك عديقا إذا وحال وحلاجره بهدرته من الوالمين تتكدر درساي قيتك ميتاي وجميل الظلمي قالي ويا الله حديث أبو كطابتو فلا كاشفة له ذرك فيلا مجره إلا هو إبا ماهان وإي يريدك حدي إبا كل دونه بخير ونا فلا هذا وحن غيكرا مجره بفضله كان لدى إبا كل دونه إذا كان غيكرا تايو مجرته يصيب إبا واكفيدا به فضله من روحه يشاء الله ربه أن كان من عباده أدومه أبورتي وهو الغفور الله لافض بدا للطائبين انت قفك كنقوطة الرحيم الله انه حديث بدون بالمؤمنين انت على الرميسون مرلابات بها دنان نبديه قد لسوأليه يرمضي قد اهاني ابني آدم إليك اللو يرأيي دارهان شرمك اي الله لاحظ لي وحقي قران لا انتو نبقى كذا شيء او مبوضي مكان مكرمة لقوسي وصلاني يا سيد حسن إذا تقنا أيه وليل قن علايها فقال عزم من قائل إباوحه يريقل فاسول الله وحاطر هذا يا أيها الناس يذكينا مكاجهه قد وحاثون إن جاكم إذينهم الحق بإذينهم فاسول كيوه قرآن كيوه الإسلام لماذيوه إنتوا بواحق وإس كدوا بنيهين إستقال on riya siz hala siye wa higi islam ne kolka rasul ba idin o qur'an idin o islam ne ma idin temil haqiqati ne hada didin ko in mode min rabbikum khab ga idin karidilla aidin aburaj aidin mamulag ayu idin kayimi hada haq وعظو حقا قويه تدك النبو قروهنونا يا حقيبو قبصنا يا قارنا واديغا يا قفي حقك وانهونا ادوح امطر لا حقبو سوعطر ولا النوصوحترين ولا الرسول بو سوحترين ولا قران بو سوحترين ولا هيسلام وبالعكس اما منك حق بيني يسونا إذ وحملني يسجى أسبابي حق حقي حقي بكيمين فمن روح اهتد حقا بكيمين كحنونا نبيك الرميا القرآن كوجه سما إسلام لماذا قات إلى كل عليل سما فإنما وح كلما يهتدي وحنونا لنفسه فما هدايتي هنونكو وهنونا مسلح هذا هدوني آخرا كجلتا لنفسي لساقى ما لا يكفى إليساني ومن ضل وفكى اللمان فإنما واكل ماها يضل وحوء اللمي عليها نفتكور كذا أما أنه الرسول إذن لا حشابتني مايه إذن أذار المرينايه وكيل إذن كميه إذن كقاسي مايه حقا تألى يتالى إنما أنا بشير ونذير أنيقا وإذين فيكي واركينا وإذين سوكارسي خلصيدينا وادا ماتي وصدق الله في قولي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم وما أنا أنيقا رسول كأميه عليكم إذنك الناس كأكركينا بواكير أجبركم على الحق تاشتق ما سيدا ماركي تبكي اللي يرسو بنيهنا وحاليه وطبيع رسول الله عز وجل إذا قالوا ما بورانك يوحى له وحيه إليك هذا رسولك الوحيه واصبر دل قادو صرف ديفا مكيا إذا ما مع سينا قالوا ديفا جانس ريسة كهاد مركه لجا نجارو سكت القادو واصبر دل حتى يحكم الله إلى إبتكارناه إذا هذا إذا قالوا الله وقد حكم سبحانه وتعالى في بدري بدربال لغو ديري قال ذي اللبابيه إسلام كينباد باذي حتى يعكم الله انت ايبا عذيقا إيأيكا بعدين نكعوكما هنا تراكل وهو ايبا. خير الحاكمين انت قرنغضا اعطيقو خير بغنو سبب هو عوي لكمال علمه وحكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته وحكمك كيكو سمين اياه إذا انت هو عوي كنت خبي اياه هو حكم اقوي قل رسول الله عادر هذا يا أيها الناس تدعو إليك قد وحده إنجاكم لدين من الحق خصول إلى ديني القرآن إسلام ما من ربكم خبيج حق إدين كتم فمن روحه يتداهنون فإنما وعكرمها يحتدي ورهنوني لنفسي نفسي سدمت ومن انضلا وأدخلوا مرة فإنما وعكرمها يظلوا وانهمي عليا نفتي وما انا أنا عليكم كركنا بواكيله باكيل ابن قسمه والتابعه ما بقرانك إيا الصندا يحل وحيه إليك هذا رسولك واصبر يفترضكون عيازه أفلق هذا إيا إنكيرك أن ابتغى له إسقاط القاضي حتى يحكم الله إلى أباك حكمه أمر أباك يمر تجعلك فارو كاردا للذب ورجيو وهو أبا خير حاكمي أنت جرنغله أنت هو خير بله يا عدل جيسا، يا علم جيسا، يا وديسا، أملك تهيو والله على